ونادافرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا أنقي عليه أسرة من ذهب أو جاد الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُقُ